besten me أَمْ سَوَّلَ قَوْمُ كُلُّ يَجْرِي لِأَن يَلمَسَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ she وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ فاستعجلنك بالسيئه قل للحزن وقد خلت من قليل المسلات وان ربك multimodb By dwarf Hysияw Bydd in 117. وينشئ السحابة الثقال 118. ويسبح الرعد بحمده حق ق ولن me See دارف فتمل السيل زبد الرابيا ومن فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُرِيهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ um uh... والذين صبروا التغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سِيئَة وَأَيَذَرُونَ فِي الْحَسَنِ نَفْتِ Shabbat al uh. business Don't sleep. 117. فكيف كان عقاب 118. أفمن وقال ومن يضلل اَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ فَلهُ جَنَّةٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْلِغُوا وَعَلَيْنَا 119. ويأشب كل نفس 110. وسيعلم الكفار لمن